لا إ ل ه إ ل ا الله استووا اعتدوا تقاربوا و س د ا ل خ ل ل الله أكبر الله اكبر ل ل ه أ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 غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين و إ ذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن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 ثم الي ّ مرجعكم ف أ ُ ن ب ئ ك م بما كنتم تعملون يا بني ّ انها ان تكم اثقال حبه من خردل فتكن في صخره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 سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد الله, الله اكبر ل ل الله ه أكبر أ الله اكبر ل ل ه أ الله اكبر, الله أكبر. بسم الله.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 ذ ل ك من عزم ا ل أ م و ر ولا تصعر خدك للناس ولا تمش ي في ا ل أ ر ض مرحا إ ن الله لا يحب كل مختال فخور واقصد في مشيك واغضض من صوتك ان انكر الاصوات لصوت الحمير الله, الله.